الوحدة الخامسة عشرة الصحة الدرس السادس والثمانون المفردات انظر واستمع وأعد أسنان أنث أذن حنجرة تليا زكام صداع ضغط نتيجة طبيب الأسنان الضغط يرتفع يفحص إسعاف يقابل يصاب تقرير طبي سليم ينصح راحة زيادة الوزن سكريات خضروات قلب دواء ألم صدر الوحدة الخامسة عشر الصحة الدرس السادس والثمانون مفردات إضافية انظر واستمع وأعد عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون مئة ألف